والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستوصر ويوصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّعَوْا لَوْ تُدْهِلُوا فَيُدْهِِلُونَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيلٍ أَمَّا مَنِ ازْدَمَّ شَاءَ إِنَّ بَنِيمَ مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَمْ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 أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون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 لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيُنًا لِأُذُنٍ وَاعِيَةٍ فإذا نُفِخَ في الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الأرض وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ هَيْئَةً رَّفِيعَةً وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية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 وَلو تقََّلا عَلَنا بعم الأقاويل لا خطْنا منِْه باليمين ثم لَقعْن منِنهُ التين فما منكم مِن ك مِنْ أحدد عنْ ماجزين وَإهُ لذكرَة للمَُّقين وَإَِّا لاععلم أن مِنْ ك كَذذبين وَإِهُ حسرة على الكافِرين.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 ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يونئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه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 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ لَهُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْبِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ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 وَدِدَكُم بأَنوالٍ وَبَنين وَيجعلكُم جََّات وَيجعلكُم جََّات وَيجعلَّكمْ أَنهار م لكمْ لا تعْجونَ للِلاءِ وَقَار وَقد خَلَقَكُمْ أقوار ألَ تَرهُ كيفَْ فَ خَلَقَ الله سَب سواتُِوقِباق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 قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسرا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الهاتك ولا تذرن والدا ولا سواع ولا تذرن والدا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اولوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدونهم من دون الله أنصارا وقالوا حر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ووالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجعل الظالمين الا تبرا